بسم الله الرحمن الرحيم حاملين والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين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 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحية وهو في القصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمنين آثا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 إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدا ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أغسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم اليبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 فهم يقسمون نَحْنُ ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وَرَفَعْنَا الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليستخذ بعضهم بعضا شخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسربا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحترون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم منكم من في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على طراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الْمَلَائِكَةُ مقترمين فاشتخف قومه, فأطاعوه فاشتخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغبقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تنفرن بها واتبعون هذا صراق مستقيم ولا يفدنكم الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله ورطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واختلف الأحزاب من بينهم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 قل إن كان للرحمن ولد فَأَنَا أول العابدين سبحان رب السماوات وَالْأَرْضِ رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الْأَرْضِ إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة والليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأما يؤفتون